بالبيانات، فما كان الله ليظلمهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. ثم كان عقبة الذين أساءوا السوء، أن كذبوا بآيات الله وكانوا بها يستهزئون.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 أفوسكم هل لكم مما ملكت أيمانكم من شركاء فيما رزقناكم فألتم فألتم فيه سواء تخافونهم كخيفتكم أفوسكم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 ومن عمل صالحا فلأنفسهم يمهدون ليجزي الذين آمنوا وعملوا الصالحات من فضله إنه لا يحب الكافرين ومن آياته اي يرسل الذياح مبشرات وليذيقكم من رحمته وليذيقكم من رحمته ولتجري الفلك بمره ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون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 الله الذي يرسل رياحا تثير سحابا فيبسطه في السماء كيف يشاء فيبسطه في السماء كيف يشاء ويجعله كسفن فتر الودق يخرج من خلاله